وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم مِنْ لكم من إله غيره ولا تنقص المكيا ولا الميزان إني أرأت بخير إني أرأت بخير وإني أقاطع عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والليزان بالقص ولا تبخت الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تر كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأت الحليم الرشيد